وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ, ما نعبدهم إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْبُمُ بَيْنَهُمْ فِي هُمْ فِيهِ يَفْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي من هو كَاذِبٌ <شفار> لو أراد الله أن يتخذ ولداً لصفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار <يكور>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 ثمانية أسواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلقها في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأما تصرقون فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادَتَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وانتعى ربه مليبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوه إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت ما قليلا إنك من أصحاب النار.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 في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصافرون أجرهم بغير حساب قل إذني أمرت أن أعبد الله محرصا له الدين وأمرت لأن أكون أولا المسلمين قل إني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لله أعبد مخلصا له ديني قل لله اعبد مخلصا له ديني فأعبدوا ما شئتم من دونه وان ان الخاسرين الذين خسروا آه. وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم يا فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخرف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاووت أي يعبدوها والذين أن يعبدوها إلى الله لقول البشر فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أَفَمَنْ حق عَلَيْهِ كَلْمَةُ الْعَذَابِ في تُنْقِذُ مَنْ فِي الْنَارُ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فوقها غُرَفٌ مَبْرِيَّةٌ تَجْرِي, منها تحت تجري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 <تصفيق> ثم تلين جلودكم وقلوبكم إلى ذكر الله، ذلك قد الله يهدي به من يشاء، وَمَن الله فَمَا